بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والثلاثون من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن العازمي العزمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول السنة السابعة الهجرة كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء لما استقر الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وجد الفرصة مواتية للدعوة إلى الله تعالى خارج نطاق الجزيرة العربية فأرسل رسل إلى ملوك العرب والعجم وكتب معهم إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام روى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحهما عن انس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسر وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك والأمراء قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعالم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشوه محمد رسول الله فكان الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يد أبي بكر رضي الله عنه بعده ثم في يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه ست سنين, ست سنين فلما كان في الست الباقي كان معه على بئر عريث فحرك خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فوقع في البئر فطلبه عثمان رضي الله عنه ومن كان معه ثلاثة أيام فلم يقدر عليه قال الحافظ الفتحي والذي يظهر أنه إنما بالغ عثمان رضي الله عنه في التفتيش على الخاتم لكونه اثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لكتفى بطلبه بدون ذلك وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اختطت صفته عظيم قدره فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال وعندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إرسال الكتب اختار الرسل من أصحابه رضي الله عنهم من الذين سبق وأن رحلوا إلى تلك البلاد وفيما يلي ذكر الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء وذلك في المحرم سنة سبع للهجرة واحد كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة وهذا النجاشي اسمه أصحمة وأما النجاشي فهو لقب لكل من ملك الحبشة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمغي رضي الله عنه إلى النجاشي وكان أول رسول بعثه وكتب معه إليه كتابين يأمره في أحدهما يزوجه أم حبيبة من تأبي سفيان بن حرب وأن يبعث إليه بمن عنده من المسلمين وفي الكتاب الآخر يدعوه إلى الإسلام روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الاثار بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان رحل إلى النجاشي فمات وإن رسول الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها لبي أرض الحبشة زوجها يهو النجاشي ومهرها أربعة آلاف من عنده وبعت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عش رحبيل بن حسنة. وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أما نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فقد رواه الحاكم والبيهقي في دلائله علي بن إسحاق وهذا نص بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله وأدعوك برعاية الله فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء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 فلما وصل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقرئ عليه أخذه فوضعه على عينه ونزل عن سديره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق ثم قال لولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته حتى أحملا عليه ثم كتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه وأهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ونعلين سبتيتين وثلاث عنزات فأمسك صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه واعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه واحدة واعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحدة فكان بلال رضي الله عنه يمشي بتلك العنزة التي أمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بين يديه في العيدان يوم الفطر ويوم الاضحى حتى يأتي المصلى فيركزها بين يديه فيصلي إليها وأعذوا كذلك حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي روى الترمذي في جامعه وابن ماجد بسند حسن عن ابن بوريلة عن أبيه قال أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فربسهما وروى أبو داود في سنده والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها عندها قالت قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه ثم دعا أمامك بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال صلى الله عليه وسلم تحلي بهذه يا بنيه وفاة النجاشي رضي الله عنه وتوفي النجاشي أصحمة رضي الله عنه في رجب من السنة التاسعة الهجرة كما سيأتي وانعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم وفاته فقال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه واستغفروا له وصلى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة الغائب وروى النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قالوا يا رسول الله نصلي على عبد الحمشي فنزلت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْذِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْذِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هُلَاءَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ ثَرِيعُ الْحِسَاءِ وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور ولما مات النجاشي واصحمت رضي الله عنه خالفه عن الحبشة نجاشي آخر وهو غير النجاشي الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النجاشي كتاب يدعوه إلى الإسلام فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى خيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار ندعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اثنان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إله رقل ملك الروم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبية رضي الله عنه إلى هرقل ملك الروم ملك الروم يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا وأمره أن يدفعه إلى قيصر وفي رواية أمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة وهو الحارث بن أبي شمر ملك غسان ليدفعه إلى هرقل سافر هرقل من القسطنطينية إلى بيت المقدس وكان هيرقل قد نذر إن ظهرت الروم على فارس أن يمشي حافيا من القسطنطينية إلى بيت المقدس، فلما انتصر الروم على فارس خرج هيرقل من بلاده يمشي على قدميه شكرا لله على انتصارهم على فارس ليصلي في بيت المقدس، فلما انتهى إلى إيلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأشراف الروم أصبح يوما خبيثا نفسي مهموما فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك وكان رجل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتل من هذه الأمة قالوا ليس يختتل إلا اليهود فلا يهم منك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم أدي برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الملوك تهادي الأخبار بينها فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا ام مختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العربي فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا والله الذي أريد ثم كتب هرقل إلى صاحب الله برمية وكان نظيره في العلم يسأله عما عنده بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم بصرى فدفع إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هرقل لصاحب شرطته انظر لنا من قومك أي من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا نسأله عنه وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في نجا في تجارة قال أبو سفيان أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج وإذا حوله عظماء الروم ثم دعا بترجمانه فقال له سلم سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا قال ما قربتك منه قال أبو سفيان هو ابن عمي قال وليس في ظكب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيره. قال هرقل أدنوه مني ثم أمر بأصحابي فاجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إن سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني ولكن استحييت, ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم قال ابو سفيان هو فينا ذو نسبه قال هرقله فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قال ابو سفيان فقلت لا قال هرقله فهل كان من ابائه من ملك قال ابو سفيان قلت لا قال هرقله فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قال ابو سفيان قلت بل قاله قال هرقله اي يزيدون أم ينقصون قال ابو سفيان قلت بل يزيدون قال إه رقل فهل يرتد أحد منهم سخططا لدينه بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان قلت لا قال إه فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان قلت لا قال إه رقل فهل يغدر؟ قال أبو سفيان لا ونحن الآن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال أبو سفيان ولم تمكنني, ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن تقصه به غير هذه الكلمة قال هرقل فهل قاتلتموه قال أبو سفيان قلت نعم قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه قال أبو سفيان قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال هرقل ماذا يأمركم قال أبو سفيان قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد أباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاه فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسالتك هل قال هذا القول منكم أحد قد قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يعتذي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أسراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون ام ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخلط مشاشاته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قاتلتموه فذكرت أنكم قد قاتلتموه وأن الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتل ثم تكون لهم العاقبة وسألتك بما يأمركم فذكرت انه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبارة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق وال والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أضله أنه منكم فلو أني أعلم اني أخلص إليه لتجشمت رقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دهيته إلى عظيم مصر فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فاني ادعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يودك الله اجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً, ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فلما قُرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رق له تز وتأثر. قال أبو سفيان فلما قال ما قال ففرغ من قراءة الكتاب كثر عند الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي هنا أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وصار رق إلى حمص فلم يرم. فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحب رومية الذي كان قد كتب إليه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق رأيه على خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فاذن هرقل لعظماء الروم في ذكرته له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد ان يثبت ملككم فتبيعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقلو نفرتهم وآيث من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه قال ردوهم علي فقال إني قلت مقارتي آنفا أختبر بها الشدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له ورضوا عنه ثم إنه رقل آكرة مداهية الكلبية رضي الله عنه وقال له قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على نسي بن مالك رضي الله عنه أنه قال ثم قال رجل لرسول الله لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتر أن خائف على مملكته وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب كذا عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير قال الحافظ الفتحي ومما يقوي أنه رقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة ثلاثة كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. وبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن ساوى ليدفعه عظيم البحرين إلى كثرة وهذا نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كثرة عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك فلما قرئ الكتاب على كسرى أخذه فمزقه وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق ثم كتب كسرى إلى بادان عامله باليمن أن يبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتي أني به فبعت بادان قهر مهنه فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا فقدما المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم ارجعا عني ارجع عني يومكم هذا حتى تأتيان الغد فاخبركما بما أريد فجاءه من الغد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ صاحب أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرا في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها ويليلة الثلاثاء إلى عشر ليالي مضين من جمادى الأولى سنة سبع وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله فرجع إلى باذان بذلك فأسلم باذان وأسلم الأبناء معه من فارس الذين كانوا باليمن فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد واحد الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق اثنان وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر ثلاثة وفي أن العادة جرت بين الملوك بترك قاتل للرسل ولهذا مزق كسر كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض للرسول تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح فتح فارس والروم وقال استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد نزق الله تعالى ملك فارس واستقطت دولتهم في غلافة تاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وملك المسلمون. فقد أخرج الشيخان في صعيح من حديث أبي ريرز رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسر فلا كسر بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتفتحن كل ما في سبيل الله طه الحفظ الفاتح وقد استشكل هذا مع بقايا مملكة الفرص لأن اخرهم قتل في زمن عثمان رضي الله عنه واستشكل أيضا مع بقايا مملكة الروم وجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسر بالعراق ولا قيصر بالشام لان ملكهما زال عن الإخليمين المذكورين وقيل الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما ولاها وكثر ذهب ملكه اصلا ورأسا أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هو يقاد أن يسلم وكثر لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كله مزق فكان كذلك وروى الإمام مسلم الفصعيص عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن عصابة من المسلمين ومن المؤمنين كنت ديال الذي في الأبياض أربع七ال كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإس وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس عظيم القبط صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن مينا يدعوه إلى الإسلام وكتب معهم كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام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 الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فلما انتهى الكتاب إلى المقوقف أخذه فقبله ثم قرأه وأكرم حاطبا وأحسن نزله ثم بعث إليه وقد جمع بطارقته فقال له إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهموا مني قال حاطب هلم قال أخبرني عن صاحبك ليس هو نبي قال حاطب بلى هو رسول الله فقال المقوقس فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده لغيرها غيرها فقال له حاطب ألس تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله فما له حين أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون داع عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل حتى رفعه الله إليه في السماء الدنيا فقال المقوقس أنت حكيم جاء من عند حكيم ثم كتب المقوقس كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه حاطبا قال فيه قد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها واسم هذه البغلة دل, دل ولم يزد المقوقس على هذا ولم يسلم ورجع حاطب رضي الله عنه إلى المدينة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المقوقس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضن الخبيث بملكه ولا بقى لملكه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وأخذ الجاريتين وهما ماريت واختها سيرين الروا الطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند الحسن على عبد الرحمن بن عبد القاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطي ابن أبي بلتعت إلى المقوقس صاحب الاسكندرية يعني بكتابه معه إليه فقبل كتابه وأكرم حاطبا وأحسن نزله ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة شاباء بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدالية رضي الله عنه وهي أم زكري بن جهم الذي كان خليفة عمر بن العاص على مصر وفي رواية أخرى عند الطحاوي في شرح مشكلة الأثار بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وأما يحدى الجاريتين فتسرها فولدت له إبراهيم وأما الأخرى فأعطاها حسن بن ثابت للأنصالية رضي الله عنه تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وقد دشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وأوصى بأهلها خيرا فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون ماريه أم إبراهيم منهم وروا الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته فقال الله الله في قبط في قبط مصر الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويقولون لكم عدة وأعوان في سبيل الله خمسة كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك فلما قرأ الحارث بن أبي شمر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى به وقال من ينتزع مني ملكي وبدأ هذا الرجل يحشد جيشه للهجوم على المدينة ولكن هرقل تدخل ودعاه إلى إيلياء بيت المغدس ورجع شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم باد ملكه ومات الحارث بن أبي شمر الغسالي عام الفتح وكان هذا التوتر مع الحارث بن أبي شمر بداية أمر معركة مؤتة كما سيأتي ستة كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي مالك اليمامة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامرية رضي الله عنه إلى هودة بن علي الحنفي صاحب اليمامة يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله إلى هودة ابن علي سلام على من اتبع الهدى وعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخوف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك فلما قدم سليط رضي الله عنه على هودة ابن علي بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنزله وحياه وأقرأ عليه الكتاب فلم يرد هودة ابن علي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاري فاجعل لي بعض الأمر أتبعك ثم إنه أجاز سليطا رضي الله عنه بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم سليط رضي الله عنه بذلك كله على رسول صلى الله عليه وسلم فلما قرئ كتابه هودة بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت بهذا وبعد ما فيها وما تحوّد ابن عالين الحنفي عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة هذه هي الكتب الستة التي بعت بها رسول صلى الله عليه وسلم رسله في يوم واحد وذلك في المحاضم سنة سبع من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أخرى بعت بها إلى ملوك عمان والبحرين واليمن سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم وحسن تخير الالفاظ المناسبة للكل والمثيرة العواطف والمشاعر كما يلاحظ أن بعض من لم يسلم كان رده ردا جميلا رقيقا مما يدل على قوة الإسلام وسطوته وسماحة دعوته فلا تعقيد فيها ولا غموض. وأن الصحابة الذين حملوا الكتاب كانوا عند حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم بهم ووفوا بما عاهدوه عليه من الإقدام كما كان عجيبا أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم وهذا يدل على أن العالم حينئذ كان يستشرف لدين جديد سمح ينقذه من الحضيض الذي هوى إليه فكان هذا الدين هو الإسلام إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم من سحر يهود لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل شهر المحرم جاءت رؤساء من اليهود من الذين بقوا بالمدينة من يظهر الإسلام وهو منافق إلى لبيد بن الأعصم من بني زريق وكان منافقا وكان ساحرا قد علمت ذلك يهود أنه أعلمهم بالسحر فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحر بنا وقد سحرنا محمد فسحر منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديننا ومن قتل منا وأجلا ونحن نجعل لك على ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأه تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحر لبيد فعمل لبيد بن الأعصم إلى مشط ومشاطط فعقد فيها عقدا وتفل فيها تفلا وجعله في جب طلع نخلة ذكر ثم انتهى به حتى جعله تحت رعوفة البير فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أنكره حتى يخير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وحتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وهذا أشد ما يكون من السحر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا واخذ عن النساء وعن الطعام والشراب فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر حتى دله الله تعالى عليه قالت عائشة رضي الله عنها حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة عندي دعا الله ثم دعا ثم دعا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أشعرت أن الله أفتالي فيما استفتيته فيه أتادني الرجلان هما جبريل وميكائيل فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء؟ قال في مرط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فشاهدها فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عائشة فقال لها يا عائشة هذه البئر التي أريدها كأنما أها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين وكأن نخلها رؤوس الشياطين فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله أفلست خرجته قال قد عافاني الله فكريت أن أثير على الناس فيه شرا ثم أمر بالبئر فدوفنت نزول المعوذتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعوذتان سوره الفلق وسوره الناس وشوفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى من سحر لبيد بن العاصم روى الطحاوي في شرح مشكل الاثار بسند صحيح على شرط مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى فاتاه جبريل صلوات الله عليه بالمعوذتين وروى الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي سورتان فتعوذوا بهن فانه لم يتعوذ بمثلهن يعني المعوذتين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذبنا العصم، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذبنا العصم، ولم يقتله، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب الزهري سؤالا على من سحر من أهل العهد قتل، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ الفتح وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم نبيد بن العاصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنه بين المسلمين وبين حلفائهم الانصار الأنصار وهو من نمط ما من ترك قتل المنافقين أنفع علاج للسحر قال ابن القيم ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية من الاذكار والآيات والدعوات فالقلب إذا كان منتلعا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والاذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق قلبه ولسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له قال وسلطان تاثير السحر هو في القلوب الضعيفة ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها وقال الحافظ الفتح ويعكر عليه أي على كلام ابن القيم رضي الله عنه حديث الباب وجواز الشهر على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مقامه وصبق توجهه وملازمة ورده ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن ذكره محمور على الغالب وأنما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك والله أعلم خدم قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها اسماء رضي الله عنها. من الأحداث التي حدثت في فترة يبنة الحديبية أن قدمت قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. فقد أخرج الشيخان في على اسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشرقة في عهد قريش إذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة.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 ويستنبط من هذا الحديث واحد وجوب نفقه الاب الكافر والام الكافره وإن كان الولد مسلما اثنان وفيه موادعت اهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنه ثلاثه وفيه سفر في زيارة القريب اربعه وفيه تحدي اسماء رضي الله عنها في امر دينها وكيف لا ويا بنت الصديق وزوج الزبيد رضي الله عنهم أجمعين غزوة ذي قرض أو الغابه وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام كما جاء في الصحيحين وهو الصحيح وأجمع أهل المغازي والسير على أنها كانت قبل الحديبيه وهذه الغزوة هي أول غزوة الغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبيه وكان بطل هذه الغزوة سلمة بن الأكوعة رضي الله عنه سببها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون لقحة ترعى بالغابة وكان عليها رجل من غفار ومعه مراته فأغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزالي فقتل الرجل وأثر امرأته واستاقوا اللقاح تحرك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان أول من سمع بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فإنه خرج هو رباح غلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن لصلاة الصبح نهو الغابة متوشحا قوسه ونبله ومعه فرس لضرحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقوده فلقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سلمة رضي الله عنه من أخذها قال طفان فقال سلمة رضي الله عنه لرباح الغلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا رباح خذ هذا الفرس فألهق بطلحة بن الله وآخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على صرحه ثم وغف سلمة رضي الله عنه على تل وجعل وجهه قبل المدينة ثم نادى ثلاث مرات يا يصباحه فأسمع ما بين لابتين مدينة قال سلمة رضي الله عنه ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم وعاقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل الشجره ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به فجعلت أرميهم وأنا أقول أنا ابن الأكواعي واليوم يوم الرضعي فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته فيقع سامي في الرجل حتى خلص نصل السهم إلى كتفه فقلت خذها وأنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي فإذا كنت في شجري أحرقتهم بالنبل حتى إذا تضايق الحبل حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة فما زال ذلك شأني وشألهم أتبعهم فأرتجز حتى ما خلق الله شيئا من ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته من بين أيديهم ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين برده يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه أراما من حجاره يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون وجلست على رأس قرن فأتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم فقال لهم هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرحا ما فارقنا بسحر حتى الآن وأخذ كل شيء في ايدينا وجعله وراء ظهره فقال عيينه لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم فقام إليه نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت أتعرفوني قالوا من أنت قلت أنا ابن الاكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا دركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني فرجعوا عنه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب القوم ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح سلمة بن الاكوع رضي الله عنه صرخ بالمدينة الفزع الفزع فترمت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من انتهى إليه من الفرسان المغداد بن عمرو حليف بن زهرة ثم عباد بن بشر الأحد بن عبد الأشل وأسيد بن ظهير، وعكاشة بن محصن الأسدي ومحرز بن نضلة ويعرف بالأخرم الأسدي وابو قتاله الحارث بن رعي فارس الرسول صلى الله عليه وسلم وابو عياش عبيد بن زيد بن الصامت رضي الله عنهم اجمعين فلما اجتمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عليهم سعداء بن زيد الاشهلي وقيل المقداد بن عمرو ثم قال له صلى الله عليه وسلم اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس قال سلمة رضي الله عنه فما برحت مقعد ذلك حتى نظرت إلى فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالبنا الشجر وإذا أولهم الأخرم الأسدي وهو محرز ابن نوضله رضي الله عنه وعلى أثره أبو قتالة فارس رسول صلى الله عليه وسلم وعلى أثره أبي قتادة رضي الله عنه المغداد بن عمرو رضي الله عنه قال فولى المشركون مذبرين ونزلت من الجبل فأخذت بعنان فرس الأخرم وقلت له يا أخرم وحذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال يا سلمت ان كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليت عينان فرس فيه ولاحق بعبد الرحمن بن عيينة فأدركه فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن على فرس الاخرم فلاحق ابو قداره فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله وغشاه برده ثم تحول ابو قداره على فرس الاخرم ثم لاحق القوم فلما راى الناس القتيل مسجدا بمردة أبي قتالة رضي الله عنه استرجعوا وقالوا قتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه ليس بابي قتالة ولكنه قتيل لأبي قتالة وضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبة وأدرك عكاشة بن محصن رضي الله عنه أوبارا أو ابنه عمرو بن أوبار وهما على بعيد واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا قال سلامة رضي الله عنه ثم إني خرجت أعد على رجلي في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذقرد فأرادوا أن يشربوا منه وهم عطاش فأبصروني أعدوا وراءهم فعطفوا عنه فمذاقوا منهم قطرة واشتدوا في الثلية ثلية ذي نثر وغربت الشمس فألحق رجلا منهم فأرميه فقلت خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع فأصابه بسهم فأصاب كتفه فقال الرجل يا ثكل أمي أكوع بكرة فقال سلامت نعم يا عدو نفسه فأتبعته سهما آخر فعرق به سهمان ويخلفون فرتين فجئت بهما أتقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقاني عامر بسطحية فيها مذقة من لبن وسطحية فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الباء الذي حلأتهم عنه بذي قرض فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في خمس بأه وإذا بلان قد نحر جزورا مما خلفت فهو يسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مقبور إلا قتلته فقال صلى الله عليه وسلم اكنت فاعلا ذلك يا سلمه قال رضي الله عنه نعم والذي أكرمك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده في ضوء النار ثم قال صلى الله عليه وسلم يمن الأكواع ملكت فأسجح إنهم الآن يقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا فلما أخذوا يكشفون جلدها رأوا غبارا فقالوا أتأكم القوم فتركوها وخرجوا هاربين صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بذيقرد صلاة الخوف وفي هذه الغزوة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذيقرد فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف بذيقارد فصف الناس خلفه صفين صف الموازي العدو وصف خلفه فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قرض يوماً وليلة يتحسس الخبر قال سلمة فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتاده وخير رجالتنا سلمة ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل جميعا رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أردف خلفه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه على العذاب قال سلمة رضي الله عنه فلما كان بيننا وبينهما أي المدينة قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق جعل ينادي هل من مسابق على رجل يسابق إلى المدينة فعاد ذلك مرارا وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فليسابق الرجل فلا أسابق الرجل قال صلى الله عليه وسلم إن شئت قال سلمة رضي الله عنه فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم عدوت حتى ألحقه وسبقته إلى المدينة فوائد الحديث قال حافظ الفتح وفي ذي قرض من الفوائد واحد جواز العدو الشديد في الغزو اثنان وفيه الإندار بالصياح العالي ثلاثة وفيه تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه أربعة وفيه استحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة لا سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك ومحله حيث يؤمن الافتتان خمسة وفيه المسابقة على الأقدام ولا خلاف في جوازه بغير عوض وأما بالعوض فالصحيح لا يصح والله أعلم قصة المرأة المسلمة أما المرأة المسلمة التي أسرت في هذه الغزوة فقد استطعت أن تفلت من وثاقها فأتت الإبلاء فجعلت كلما ذنت إلى بعير رغى فتتركه حتى انتهت إلى العظباء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ترغي ثم ركبتها ووجهتها قبل المدينة ونذرت إن نجاه الله عليها لا لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاه الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها أو قال بئس ما جزيتيها لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال الدكتور محمد أبو شهبة وإن هذه القصة لترين حسن العهد وغاية الوفاء لذين كان يتخلق بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء الذي شمل بني الإنسان والحيوان وقد كان هذا درسا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ليكون عبرة للأجيال إن صاحب الخلق العظيم يعلمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان والجميل بالجميل والنعم بالشكر لا بالجحود والكفران وأن الوفاء لازم حتى للحيوان وبعد أن بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا وإن كان لا يليق خلقا ومرؤة فهو يجوز شرعا إذ هذا في معصية ولا فيما لا يملكه الإنسان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته